وَأَْرسَل النَّ السَّمَا أَعَلَيهِمْ مِدَرَارَ وَجَعلنَأَنْهَا رَتَجرِْي مِنْ تَحِْهِم فَأَهلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِم فَأَهلَكْنَاهُم بِذُنوا بِهِم وَأَنشَأنََّا مِمْ بَعْدِهِمْ قَرنَ آآخَرم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 قُل لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فهم لا لَا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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ااننكم لتشهدون ان مع الله الهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدُّوا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّ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 أَلَا لَهُ يَا حَثْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَ الدَّعُآخِرَةُ خَيرُ للَِّذينَ يَتَّقُ أَفَلَا تَعقِلُون أَدَنَ عَلَمُ إِ لا يَحزُنُ كََّذ يَقُونَ فَإِنهُ لا يكَذبُونَكَ وَلَكِ الظَّالِمِينَ بِآياتِ الله يَجَحَدُون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ قَدْ ضَلَّلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 وَلَا إِلَاءَ لِلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ بِالحَِّ وَيَْمَ يَقُُكُ فَيَكُ قَوْلهُ الحََّّ وَلَ المُلكُ يَوْمَون فَخُ في الصّور عَالِمُ الغَيبِ والالشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُ الْخَب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 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالُوا أَتُحَاجُُّنَا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن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 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَلَّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والَّذنَ يُؤمنِنونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنونَ بِهِ وَهُبْ معلَى فَلَاتِهِم يحافِظُون وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّ نِ فتَرَ عَ اللهَِّ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُحَ إلََّ وَلَم يوحَ إلَيْهِ ش وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أخرج أَمْ فُسَكُم اليَومَةُ جزَوونَ عَذاابًاه بِماكُ تُمْ تقولُونَ علىى اللهَِّ غَيير الحَّ وَكُْ ثمُمْ عَن آياتِهِ تَسَْكبرِون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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَلَ شَ اللهَّهُ مَا أَشْرَكُ وَماَا جَعَناكَ عَلَيهِمْ حَفِيظَ وَمَا أَنْ تَعَلَيهِم بِوك وَلَا تَسُبُّ ال الذيينَ يَدَعونَ مِنْ دُ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللهَّه عَدَوَم بِغَيير يَعِلْم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 وَنُ قَلِّبُوا أَفْئِذَتَهُم وَأَبَصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمنِنُوا بهِهِ أََّلَ مَرَّّتِ وَنَذَرهُم فِي طُرِييانهِم يَعمَهُ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 فَكُلوا مَِّ ذكِ رَسْم اللهَّهِ عَلَيْهِ إ كُتُم بِآياتِهِ مُؤمنِنِين وَماَا لَكُمْ أَلَّا تَأكُلوا مِما ذُكِ رَسْم اللهَّهِ عَلَيْهِ وَقَدَ فَ الصَّلَ لَكُمْ ماَا حَرَّى مَا حرم عَلَيكُم إِللاا مَُّرِرْتُم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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله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 أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون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 وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنعَامُ حُرّمَةْ ظُهورهَا وَأَنعَامُ ل يَذكُر نَسمَ اللَِّ عَلَيْهَ فِْرَ أَ عَلَيْ سََجَزهِمْ بِمَا كانَان يَفْتَرُون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 جَرَيِ حَرَّمَ أَمِل الأُن سَين أَمَّ, أم شتَمَلت عَلَيْهِ أَرحامُ الأُ سَين نَبّعُون ببعِلمٍِ إنِ كُتُم صَادِقِ وَمِنَ الإِبِثنَّين وَمِنَ البقر اثنين آ الذَّكَرين حَرَّ مَ أَمِل الأُثَيين أَم مْتَمَلت أم عَلَيهِ أَرحامُ الأُثََين أَمْ كُ تُم شهَد أَإِذ وَصَّكُم اللهَّهُ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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 ثَُّ آتَيْنَ مُوسَلكِتابَةَ مَ مَدْ عََّذ أَحْسَنَ وَتَفْصلَ لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَ وَرَرحْمَتَ ل عَهُ بِِقَ إِ رَبِّهِمْ يُؤْمنِنُون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 بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن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 ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم